الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 يَقُولُونَ إِنَّكَ كَذِبٌ فَنَعْنَاكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إنا دعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لدعلون ما عليها صعيدا جرزا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هذا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفطا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 وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِلْفَقَاءٌ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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتن ما أُوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه مُلتَحَدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. بالغداء والعشاء يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.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 اننا اعقدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل يشوي الغضوب بئس الشراب وتاءت مرتقا ان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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السواب وحسنة مرتفقا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ دَعَانا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلاَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعتى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويُرسل عليها حُسبان من السماء، فتُصبح صعيداً ذلقاً أو يُصبح ما أُهَغوراً، فلن تستطيع عليه قلب.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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ يَخْتَلِطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَتَذَرَّاهُ الرِّيَاحُ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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فئس للظالمين بدلاً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 يهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحبو به الحق واتخذوا آيات وما أنذر هزوا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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ودعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ساء ابن غمد مع البحرين أو امضيا حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسياح حوثهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 فَإِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا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 قال قاعد إذا أتيا أهل قريت مستطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوتدافيها جدار يريد أي قضف فأقامه قال لو شئت تخذت عليه أجرة قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرث أن أعبها فأرث أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما صغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامينيتي من في المدينة وكانت تحته كذلهما وكان أبوهما صالح وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وي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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديث حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفقوا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 119. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 110. فالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 بعبادة ربه أحدا